بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسدان والنجم والشجر يستدان والسماء رفعها ورضى الميزان ألا تطروا في الميزان يعقيم الوزن بالقسط ولا تقصر الميزان والأرض ورعها للأنام فيها فاكهة والنحل ذات الأكمام والحب ذو العصي والريحان فبأي آلاء ربكما تكثبان خلق الإنسان صلخان كالفخار وخلق الجامل الماركين فبأي آلاء رفكما تفذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء رفكما تفذبان مرج البحرين يلسقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء رفكما تفذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان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 يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شعر فبأي آلاء ربكما تتذبان سنفرغ لكم أيها التقلام فبأي آلاء ربكما تتذبان يا معشر الجن والإنس إن استقعتم أن مِنْ من أكطار السماوات والأرض فانفذوا تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلات ركتكما تكذبان يرسل عليكم عشواض من نار ومحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردتين فتدها فبأي آلاء ربكما تكذبان ويومئذ لا يسأل عن ذنبهم إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تفذبان يعرف المجرمون بشيماهم فيؤخذ بالنواصي والأحزام فبأي آلاء ربكما تفذبان هذه جهنم التي يفذر بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن فبأي آلاء ربكما تفذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تفذبان جوافا أفنان فبأي آلاء ربكما تفذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيه معن كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان واتكئين على فرش تطاهنها من اشتمرق وجن الجنتين ذات فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن كعفرات القرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تفذبان كأنهن الياقوس والمرجان فبأي آلاء ربكما تفذبان هالجزاء والإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنة فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهام مسافر فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان مصراحتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونحن ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حشان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مكسورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يقمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان تكئين على رفرف خبر وعبقري ششان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك شكرت في تد جلال